جودت حونه بركه نور جودت حونه صلاه وابخور جودت حونه بركه نور جودت في كل يوم قوة تحون العدسات صلاة راجول الصلاوات قوة تحون المعجزات في كل يوم قوة تحون بركور قوة تحون صراويب خور قوة بركور قوة تحون صراويب سؤال في قلبي من زمان انت ملك ولا انسان معك بحس بالأمان وبكل سرور سؤال في قلبي من زمان انت ملك ولا انسان معك بحس بالأمان وبكل سرور وبالطحون拍 تركور ونور حول صدى وبخور المحتاج انت حاسس بيه والمريض بتصليلي لي والخاطئ انت بتدي لطريق النور تحتاج انت حاسس بيه والمارد بيتصل ليلي والخاطئ انت بتهدي لي النور بتفتحوله مركور قوات فتحوله صدا وخور بتفتحوله مركور قوات فتحوله صدا وخور